صبيحة 21 أو أواء العاشر بعض الناس يقول أنا رأيت الشمس صحوا في صبيحتها وما سمعت مثلا فيها كذا إلى آخرة ثم تجد بعض الناس يتوهم بناء على كلام من كلمه أن ليلة القدر انتهت, انتهت فيفتر ويضعف عن العمل في بقية الشهر فالاولى بالإنسان أن تتجه همته في المحافظة على العشر كاملة إلى آخر ليلة من ليالي رمضان تحريا لليلة القدر نعم قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل المغفرة عامة للصغائر والكبائر هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا وقوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا ويوضح هذا التكفير المذكور في هذا الحديث والغفران للذنوب يوضحه الحديث الاخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام رمضان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر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 المال فيها لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك هذا إذا كانت إسلامية اسما ومسمى ليس فقط يعني اسم بلا حقيقة ولا مسمى نعم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا ونصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا